كتاب الفرائض يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمؤن التجهيج بالمعروف فدينه ثم الوصايا يوفي من ثلث باقي الإرث والنصيب فرض مقدر أو التعصيب فالفرض ستة فنصف نكتمل للبنت او لبنت الابن ما سفل والاخت من اصلين او من الابي وهو نصيب الزوج ان لم يحجب بولد او ولد ابن علما والربع فرض الزوج مع فرعهما وزوجة فما علاء عدما وثمن لهن مع فرعهما والثلثان فرد من قد ظفر بالنفس مع مثل لها تأكثر والثلث فرد اثنين من أولاد أم فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم وهو لأمه إذا لم تحجب وثلث الباقي لها مع الأبي وأحد الزوجين والسد سحبوا أما مع الفرع وفرع الابن أو اثنين من أخوات أو من إخوتي والفرج من أولاد أم الميت وجدة فصاعدا لا مدلية بذكر من بين سنتين هي وبنت الابن صاعدا مع بنتي فرد و من أب مع أختي أصلين والأب وجد ما على مع ولد أو ولد ابن شفلا لأقرب العصبات بعد الفرد ما يبقى فإن يفقد فكلا غنيما الابن بعده ابنه فأسفلا فالأب فالجد له وإن على وإن يكن أولاد أصلين وأب وزاد ثلثه على قسم وجب إذ ليس فرض أو يكون راقي بسدثه أو زاد ثلث الباقي وكان في فرض وجدا فالحد يأخذ الأحظ الأجودا ثم قسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين فالأخ للأصلين فالناقص أم فابن أخ الأصلين ثم الأصل ثم العم فابنه فعم للأبي ثم ابنه فمعتق فالعصب ثم لبيت المال إرث الثاني ثم ذو الفروض للزوجاني بنسبة الفروض ثم ذرح قرابة فرضا وتعصيبا عدم وعصب الأخت أخ يماثل وبنت لابن مثلها والنازل والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية كملها زوج وأم ثم باق يورثه ثلثاه للجد وأخت ثلث وكل جدة فبالأم حجبي ويحجب الأخ الشقيق بالأبي والابن وابنه وأولاد الأبي بهم وبالأخ الشقيق فاحجبي وولد الأم أب أو جد وولد وولد ابن يبدو لا يرث الراقيق والمرتد وقاتل كحاكم يحد ولا تورث مسلما ممن كفر ولا معاهد وحربي ظهر باب الوصية تصح بالمجهول والمعدوم لجهة توصف بالعموم ليست بإثم أو لموجود أهل للملك عند موته كمن قتل وإنما تصح للوارث إن أجاز باقي ورة لما دفن باب الوصاية سن لتنفيذ الوصايا ووفا ديونه إيصاء حر كلك ومن ولي ووصي أدنى فيه على الطفل ومن تجننا إلى مكلف يكون عدلا وأم للطالب هذا أولى